فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لا ينتصر منهم ولكن ليبنوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة فَهَلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبلهم أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 أهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مما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 الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ الذين تضع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا وزادهم هدى وأتىهم تقواهم فهل يحضرون إلّا الساعة أن تأتيهم بوتة فقد جاء أشرافها فإن لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يا عالم متقلبكم ومسواكم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 هم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. أ حسم الذينا في القلوبهم مج اللي يخرج الله أغانهم ولانا شاء ولا أرناكم فَلاعرفهم بسيماهم ولا تعرفهم في لحن ق والله يعلم عمكم و نبل أننكم حتىناعلم المجاهدين منكم الصابرين ووناب وخباركم إن الذيين كفروا وصد عن سبين الله ووشاء الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أتر الله وأتر الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلان والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا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 إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم